النورية الاربعون النورية كتاب الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام المعروفة بالاربعين النورية تأليف الشيخ الامام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 إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ام سعيد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 محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا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 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما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 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم ومعنى حرمت الحرام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 وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملا ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو كباء نفسه فمعتقها أو موبقها عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا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 وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي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 أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عن أبي ذر ايضا رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَامُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ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 إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة قال النووي فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام والله أعلم بالصواب وله الحمد والفضل والمنه، وبه التوفيق والعصمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وسائر النبيين وآل كل وجميع الصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم Vão